بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ <تصفيق> لَمِّينَ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا وَلَ قَادِفَكََّ َّذَ مِ قَِلِهِم فَلَ يَعََّمَن النَو اللهَّ لَذَ صَدَقُ وَلَ يَعََّ مَنَّكَذِ ذين يعملون السيئات ان وَاِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ وَاِذَا هٰذَا كَلِمَتُ رَبِّكَ نَطَقَ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ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 تَعَالَى اللَّهُ وَلِيٌّ جَنَّا نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَا يَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا 119. آمنوا وليعلمن المنافقين 110. وقال الذين كفروا ymwneud وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم وثم الله ينجئ النشأة الآخرة إن ao Welcome <makes> ♪ <noise> I <laughs> in thee سكون ولن قد ف فَأَسْ بَُون في ذَرِهِ جَاسِمِين وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَقُل لَّنْ أَخْذَنَّ An o من memm خse Om خseffen ong oh. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلوا فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما 111. إذا لاركاب المبطلون بل وما يجحد بآخر wa wa dhik وَلَا يَأْتِينَهُمْ بَغْتَةٌ أَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ الْجَنَّ كنتم تعملون يا 122. <تصفيق> يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون 123. <تصفيق> قل يَوْمَ بَأْقَتُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَلَئِنْ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 118. غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا 17. وعلى رب ذم oh! So من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون wa mandil لو كانوا يعلمون وما تَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ أَمْ فِى الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَفِي أَقِلَ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَصْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وإن الله لمع المحسنين